أهرقت الشراع سيني على مر سانكي وأتيت أرفل وبالصدر يالازمان خفقا تذهل يرنوم بمقل انتي عظيما سناكي من انت من انت بِسُؤْلِ يَسَاعَ الثَّنِ فِيهَا وَلِنْ تَكُونَ بِدُعَاءِ عَلَاوِكِ عَقِيلَةُ الْأَطْهَارِ وَالشَّرَفُ الَّذِي لَا نَزَلَ إِلَيْهِ حقيقة ادراينكي حتى إذا بلغ المصاب اشدوه كانت سلامه الليل من سلوانكي يا, يا يا من تقاسمت البطوله والفدا اقسمت ما كان الهجا لولاك صل عليك الله ما املاتي طافت مقدسا بيقدس حمانك صلوات وهجزيه انا يا بخادم خادمك يا خادمك ابو غالي خادم الى الشاعر, الشاعر الاستاذ رضا عيسى درويش عمي عقيل انت الاطهار عقيل الذي لذت الي حقيقتل ادراكك يا من يا من تقاسمت البطوله والفدا اقسمت ما كان الهدى لولا يواشي الله عليك الله ما املاك هو فافت مقدسه بقدس حمايتك صلوات و بها وحق زين ابو عزتها وباه يا و با ما ما ه و با هل خوار وباه يا يا و با وباهه وباهه على الكرار حمايل حمايه الحمي الصلواه خادم خادم خادم وباهه وباهه الشاعر الاديب الحاج هيثم سعودي الكربلاء وباهه اي اي وهجزينا ما ياب الكرم والجود يتفاخر وبيها وباهه امها فاطمه الزهراء امها يا الزهره ويا وباه علي الكرار حمايل حمايه يا ويا ال حمي وهل ها وحق الخالق الاشهر وهل ها وهل ها, وهل ها فرح لجريها انا وهل اللي على نبع اركل وهل ها وهل ها زي انا نبت علي حامي حياه الحمي والصلوات هذا لك عبارح در علي والزهره وماسي ابو طبع الوالاء ويدور بحساس اب خمسة اشباح اثبت انت اوتاد نبراسي فوق الرواسي شف الجود الحسن راسي عم ترى لا منالنا للحيدر لان ما هبطت راسي والله للحيدر وفاطم ما هبطت راسي يطبع الحسيني اضل زينبي وعباس صلوات الله اكبر اسمع ابو على العين على العين على العين علي, على, علي. والزهره ومسيه اعتبار حيدر علي اذا تريد تسمع لازم توين اعتبار حيدر علي والزهره وما سين اه اه اب طبعه ويدور بحساسي اب خمسه اشباح اثبتت اوتادنا براسه انا فوق. والله فوض الروى فجود الحسن راسي انا لن حيدر وفاطم ما هبطت والله راسي بطبع الحسيني اضري عيال زينبي وعباس صلوات